يا منن عليكم أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بني الله يا منن عليكم أن من هداكم للإيمان إنكم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون